بيوت كتيرة بتتهدم أطفال كتيرة بتتحرم من الأب أو من الأم وبعض عفل أسباب وفاجأ تستمت طفل المفاجأ ولا يعترض ع الظلم بيوت كتيرة بتتهدم أطفال كتيرة بتتحرم من الأب أو من الأم وبما ضعف الأسباب وفجأة تصدم الطفل المفجأة ولا يعترض على في دقائق كم عشرة بتخلص وتهون والبيتهف ضو ينقص ولا حد بقاها ولا دمع الطفل بقاها يوجع يستنى الغايب ولا يرجع وينام في حضن الهم في دقايق كم يشرب تخلص وتهون والبيت يفطو ينقص ولا حد با ولا دمع الطفل با يتوقع يستنى الغايب ولا يرجع وينام في حضن الهم ازاي بيحكمنا الغضب على غفلة ويبقى هوان سبب الهجري يبقى الحل الاسرة بزرت مجتمع تضعف تهز المجتمع ويدفع منها الكل ازاي بيحكمنا الغضب على غفلة ويبقى هوان سبب الهجري بالحال اللي وصرى بزرت مجتمع تضعف تهز المجتمع يدفع تمنه الكون في دايم ما يشترى تخلص وتون والبيت يفض وينقص ولا حد بقى يهدم ولا دمع الطفل بين استنى الغايم ولا يرجع وينام في حضن الهم في دقائق كم عشرة بتخلص وتون والبيت يفطى وينقص ولا حد بقى يهتم ولا دمع الطفل بقى يمتع استنى الغايم ولا يرجع وينام في حضن الهم